Alhamdulillahi alamin. Yeah. أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى Kiitos kun يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تغفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكناه وجعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَوْا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا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 فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء وهو الذي السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا فيه نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراببا ومن النخل يطلعها قوى نول دانية وجن وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبيه وغير متشابه يُضُو إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لا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 سبحانه وتعالى مما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء تدركه الأنصار لا تدركه الأنصار وهو يدرك الأنصار وهو يدرك الأنصار وهو, وهو اللطيف الخبير قد جاء أقصى البصر. وَمِن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَ أَكْلَ طَائِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَنَفْسِهِ فَمَن أَبْصَرَ فَنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَن فأنا <تصفيق> عليكم وَلَا لَهُ إِنَّهُمْ تَخَذُّ الشَّيَاطِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من Oh, أكبر درجات ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما, فتقعد مذنوما نخلهنا لا تجعل مع الله الهه اخر فتقود من تتقود من ربك الا تعبد الا اياه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 لا تمنع فلا تقل لهما لا فلا ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما طلا جريما واغفر لهما الذل من الرحمه واختر لهما جنا حدل من الرحمن وقر رب ارحمهما وقر رب ارحمهما كما رباني وقر رب ارحمهما كما رباني صغيرا ولقد صرنا في هذا القران ليذكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون قل لو كان معه آلهة يقولون إذا لبَتَ غُلَّ لَوْ كَانَ بَعْهُ أَبِيهَا تَرْكَ مَا يَقُولُونَ إِذَا لَبَتَ غُلَّ إِلَى الْعَرْشِ سبيلا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبح له وتعالى مما يقولون علوما كبيرة تسبح له السماوات تسبح له السماوات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ولتسبيحهم إن إنه كان حليماً إنه كان حليماً رفوراً وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ نَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ نَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا بِالْآخِرَةِ حِجَابًا السورة وجعلنا على قلوبهم أكنة أين يفطه وجعلنا على قلوبهم أكنة أين يفطه وفي أذانهم إذا ذكرت ربك في القرآن وحدهم ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن لا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأنفال بَقَاؤُكُمْ وَأَلْبَاكُم أَلَا مَرُفَةً أَنَّ لَمَجُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا للذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا قل ادعوا الذين سعمتم من فما يملكون كشف لَا رَبَّ لَكُمْ كَشَرَفٌ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لَبَلَغُون إِلَى رَبِّهِمْ وَسِيلَةً أَنَّهُمْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ انعذاب ربك كان محذورا ولين من قرة الا نحن نهلكوها قبل يوم القيامه او نعذبها او نعذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا قتموا صيغتها فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخوفا وَمَا نرسل بالآيات إلا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 ونوخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإِن قلَّ الْمَلَائِكَةِ سُجُودُهُم عَدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَأُغْوِيَنَّهُ عَن سَبِيلِكَ إِنِّي إلى يوم قيامة لأحتنك ندريته، لأن أخرتني إلى يوم قيامة لأحتنك ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء. قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم فإن جهنم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعيده مُشْرِئٌّ إلَّا غُرُوراً وما يعيده مُشْرِئٌّ إلَّا غُرُوراً إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لك عليهم سُلْطَانٌ تَوَكَّلْ عَلَى رَبِّكَ وَكِلْ إِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يُزْجِيكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من القيمات وفضلناهم على كثيرين مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بما مِنْه فَمَنْأُوَيَكِتَابَهُمْ يَأْهِلِهِ فَهُؤلَاءَ هَارِكَ قَرَؤُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَادٍ أَمَّا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا وَمَنْ كَانَ فِي هَادٍ أَمَّا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أعمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أعمى فَرِيَاءَ تَدُونُ لَا افْتَرُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا آنَفَتْنَا لَقَدِزَّجْتَ رَجُلًا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إذا اللَّهُ يَمْنَعُكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا لَكَ تَجِنُّ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِذَا كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ يَا مُوسَىٰ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 أو الحق من ربكم لهم مثل الحياة الدنيا كما إن سلما كما إن من السماء فاختلَق فيه نبات الأرض فاختلَق فيه يرفع لهم ما قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنساء أكثر شيء جدلا وما منعنا واتخذوا هذا القرآن مهجوراً وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى من ربك هاديءاً وناصيراً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 أزل لكم وأزل لكم من السماء ما أظبتنا أظبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلاهم بَطَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ويكشف السوء ويجعلكم خلافاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البرد والبحر ومن يرسل الرياح بشرى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايالهما الله ذَرَأْنَا لَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهَهُمْ مَعَ اللَّهِ ۖ قُلْ هَٰؤُلَاءِ بُرْهَانٌ لَكُمْ ۖ قُلْ هَٰؤُلَاءِ بُرْهَانٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۖ قُل لا يَعْلَمُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ يشعرون أيان يبعثون بل إن دارك علمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترى كفروا اذا كنا جرابا وآباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين الم يروا وهي ونها رمضان صرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ففزع من في في ذهب هادا ميدتا وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من حسنات فله خير منها فَلَهُ خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بسيئة فكبتوا جههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما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 ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيوريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعرفون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 حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, أسوة حسنة لمن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 يَوْجُونَةً تَاجَرَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوفِيَهُ أُجُورَهُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِي عليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصتينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذي نصتينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه وَمنِهُم ظالم للَس وَمنِ وَبلتَ وَمِنْهُمْ وَمنِن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 وقسموا بالله جهد عيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا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 إذا جاء Hän جزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق بديهم من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى العظيم ونصرناهم فكانوهم لغالبين وأتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إن ك ذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المُؤمنين وعلى أنفسهم لا تقنطوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا قل يا عبادي الذين أسرفوا تقنقوا من رحمة الله W. بلى قد جاءت اياتي بلى قد جاءت اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرتكم انت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا وينج الله الذين لا يمسه ضر والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أدعوا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لينحبق عملك لئن أشركت لينحبق عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبدهم من الشاكرين وما قدره وما قدر الله حف قدره والأرض جميع قضته يوم القيامة والأرض جميع قضته يوم القيامة والسموات مقوية بامينه والسموات مقوية بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور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 وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل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 كلمة العذاب على الكافرين طيل دخلوا أبواب جهنم طيل دخلوا ابواب جهنم ما فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسئِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ وَسِئِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ وَفُتِحَتْ فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجور العاملين.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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون سَبِيلَ سبيل الرشاد سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا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 I وَإِذْ يَتَحَابَّنَّ مَنْ ان العباد وقال الذين في النار لخزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا, يخفف عنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل تحزنوا وأبشر بالجنة، وأبشر بالجنة التي كنتم تعذون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشاءون. لكم ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم نزل من غفور الرحيم ومن احسن تقوى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 ولا السيئة إذ فع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي كأنه ولي حميم وما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 أنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له بالليل وال.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 في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضرر الله فما له من سبيل استجيل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 بلاء وإن إذا أذقن الإنسان منا رحمة وإن إذا أذقن الإنسان منا رحمة فرِحَ بها بهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 بَشَرٍ أَيُّ كَلِمَةٍ اللَّهُ إلَّا وَحْيٍ أَوْ مِن وَرَائِحَةٍ أَوْ يُرْسِل رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان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 وأن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كتاب حتير، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، أَفَلَمْ يَعْرُضُوا إلَى السَّمَاءِ فَوَطَّهُمْ كَيْفَ بَلِينَا؟ أَفَلَمْ يَعْرُ بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهجة تبصرته وذكرى تبصرته وذكرى لكل عبد مجيب ونزلنا من السماء مبارك ونزل. لباسقات لها طلوع نضيد رزق للعباد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخرو لَبَتْ قَبَلَهُ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابِ الرُّسِ وَتَمُودٍ وَعَدُوهُ وَفِرْعَوْنَ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابِ الْأِيكَةِ وَقَوْمُ تُبْعَى كُلُّهُ كَذَبَ الرُّسُولَ تَحْقَقَ وَعِيدًا أَفَعَيِّنَ بِالْخَرْقِ Afa'iina بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا دخلنا إلى سان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أطرب إليه من حبر الوريد إذ يتلقى المتلقي. آت سكرة الموت بالحق وآت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييندا ونفخ في الصور ونفخ في الصور كشفناك غطاءك فكشفنا. أزل فات الجنة وأزل للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفير من خشية الرحمه وكونا في البلاء هم مما يصن ان في ذلك لذكرا ان في ذلك لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق واستمع يوم ينادي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 تذكر بالقرآن فذكر بالقران فذكر بالقران من يخاف عين.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 اضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت فضلهم ثم نوحا فكذبو عبده وقالوا مجنون والزجر فدع ربهم أنني مغلوب فدع Bad there. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي طلاب وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فَيَظُنُّونَ تَظُنُّونَ كَرْتَقِبُهُمْ وَالصَّبْرُ وَنُنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرّ فَنَادَرُوا صَاحِبَهُمْ فَتَ جئناه بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بقشتنا فتمردوا بالنذور ولقد راودوه عن ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا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 فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفّاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور أم يقولون نحن جميعاً لا تصير سيهزم الجمع ويولون الدبور بل الساعة كل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطاغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وَنَخْنُدَاتٌ الْأَكْمَامِ وَالْحَقْمُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ بأي آلٰئه ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلٰئه ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يباغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وَلَا مل... فيه على رفرف خضري وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك بالجلال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافطة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ماها أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلة من الأولين وقليل من الآخرين ذاكين عليها متقابلين يقف عليهم ولدان مخلدون بأكواب باقوان واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثي سر مقصود وطلح مغضود وظل ممدود وما ماسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا Ashab al-Yamin, thulatum min al-Awlin, wa thulatum min al-Aakhirin, wa كَمُطْرَفِينَ <تصفيق> وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنَاثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ jam'un خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على أن نبذل أمثالكم ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فظلتم تفكهون إن لم ظرمون بل نحن محرومون أثرأيتم الماء الذي تشربون أثرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشأه جعلناه جاجا، لو جعلناه جاجاً، فلولا تشكرون أَفَرَأيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرُونَ أَهَلْتُمْ أَنَا شَكُّمْ أَتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فلا وجن وان انه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران كريم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسس المطهرون هَرون تَنَاسَلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا ¡Hola, من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون والله.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 فَبَثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْقَارِعَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحَ صَرْصَارٍ عَاتِيَةٍ سَقَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِيَ وَثَمَانِيَةٌ أَيَّامٌ حُسُومًا اَتَرَ القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ أَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ عَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا قَضَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيْمًا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا في فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً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 لكم <تصفيق> على خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صملوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا درعها سبعون ذراعا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 والروح إليه في يوم ما كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كلمه كالمهد ك العين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يوم إذان ببنيه وصاحبته وأخيه وتصيلتي التي تؤوي وما في الأرض ما يجده كلا كلا إنها لغة لزعت للشواذ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوع إذا مسه الشر جزء إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 تَمَارِىَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِنينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ فَنَأُمْسِيهِمْ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ بَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْكُونِينَ فَذَرُوهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الْيَوْمَ بصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا تنفعه الذكرا أما مَنِ استغنا فأنت له تصدى رفوعة مظاهرة بأيدي سفرة كرام وإذا الشمس كورت وإذا سروحو قو النشره تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إذا <تصفيق>